يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هجوا ولعبا, هجوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين